ولا الضالين آمين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كمشكات يحول له فيها بالغدو والآصا يسبح لهم فيها بالغدو والآصال رجال رجال لا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الطالين ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم حرطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما ثقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن, كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستون عند الله لا يستون لِلَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أعْظَمُ دَرَجًا أعْظَمُ دَرَجَةً متل الورقان ورضوان وجنات للفي فيها نعيم وجنات